الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في جمله ما ذكره من الايات التي تتصل بموضوع القبله وتحويل القبله والرد على اليهود المعترضين على تحويلها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة لكل أمة وجهة يعني قبله يستقبلونها يتوجهون إليها فأنتم معاشر المؤمنين استبقوا الخيرات استبقوا فعل الخيرات سارعوا إليها وابتدروا الأعمال الصالحات التي شرعها الله تبارك وتعالى لكم ثم قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في أي موضع كنتم فإنكم تصيرون إلى الله ترجعون إليه يجمعكم جميعا في يوم القيامة مهما كان عليه الناس من تفرق بلدانهم وعوطانهم وتباعد ديارهم فالله يجمعهم ويحشرهم جميعا كما قال الله تبارك وتعالى في الآيات التي يتحدث فيها عن الحج فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون هؤلاء الناس تفرقهم من الحج حيث اجتمعوا من اصقاع المعمورة يتفرقون منهم من يتعجل فيخرج في اليوم الثاني عشر ومنهم من يتأخر فيخرج في اليوم الثالث عشر ثم لا يمكن أن يجتمعوا ثانية في الدنيا ابدا لا يجتمعون في موسم الحج الذي بعده ولا في أي موسم كان لأن من هؤلاء من يموت قبل أن يصل إلى بلده ومنهم من يموت في بلده ومنهم من يعرض له ما يعرض من العجز وأسباب العجز والموانع والعوارض المختلفة فهؤلاء لا يجتمعون لكن الله قادر على جمعهم ولهذا ذكر بالحشر حيث يتفرق الناس واتقوا الله ثم ذكر حشره لهم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه يؤخذ من هذه الآية من سورة البقرة التي نحن بصددها فيما يتصل بموضوع القبلة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات لاحظوا هنا أنه أخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة لأن هذه الوجهة التي يتوجه إليها هؤلاء الناس كاستقبال النصارى للمشرق واستقبال اليهود للصخرة كل ذلك من المحدث الذي لم يشرعه الله عز وجل لهم ولكل وجهة هو موليها ومستقبلها ومتوجه إليها لكن في الشريعه قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هذه في الشرائع المنزله تنوع في الشرائع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى إخوة لعلات يعني إخوة لأب الإخوة لأب الأمهات شتى فالأم بمنزلة الشريعة والأب واحد يعني أصل الدين الذي هو توحيد رب العالمين العقيدة أصل الدين الإسلام إسلام الوجه لله تبارك وتعالى هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجه هذا التعبير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وإذا كان لكل وجهة والواقع أنه متوجه إليها هو موليها والناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم فيتيممون حيث كان ذلك الاعتقاد والدين الذي يدينون به ولن يتحول إلى قبلتك كما أخبر الله تبارك وتعالى من قبل إذا الذي عليكم هو أن تبادروا إلى ما ينفعكم ويرفعكم فلا تذهب النفس على هؤلاء حسرات لماذا يتوجهون إلى وجهة منحرفة هي رمز وشعار لدين محرف أو منحرف أو مختلق من أصله فالمحرف كأديان أهل الكتاب والمختلقات كأديان أهل الأوثان فهؤلاء سيتوجهون إلى وجهتهم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لن تتحولوا ولن أتحول إذن عليكم معاشر المؤمنين أن تبادروا إلى ما ينفعكم ويرفعكم فلا تذهب نفوسكم على هؤلاء حسرات لماذا لم يهتدوا بالإسلام ويستجيبوا للقرآن فإن هؤلاء ما على ضلالهم وباطلهم والامر ليس اليكم لكن عليكم ان تبادروا الى الخيرات وهذا يقال ايضا في اهل السنه والجماعه الذين هم اهل الحق اهل السنه المحضه عليهم ان يمضوا كما ان على اهل الاسلام ان يمضوا ولا يشغلهم اولئك من اهل الباطل حينما يجلبون عليهم ويشوشون عليهم بإثارة الشبهات ونسبتهم إلى ألوان من الافك والافتراء والكذب وما أشبه ذلك، فأهل السنة أيضا كذلك عليهم أن يمضوا، فإن المسافر في طريقه إذا التفت لكل عارض يعرض له فإنه قد ينقطع في سيره وأقل ما يصيبه في ذلك أن يبطئ به السير فيتأخر ويتراجع وقد لا يصل فعليه الا يلتفت إلى شيء من ذلك وينضي فلا يعيقه عن طريقه وسيره وسفره نعيق هؤلاء ونباح أولئك فإنه ذلك مؤذن بانقطاع أو تأخر وقد مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله حال السائر إلى الله عز وجل بذلك الذي يمضي إلى المسجد مثلا فيجد من يعرض له فإن اشتغل به فإنه يؤخره عن إدراك الركعة أو يؤخره عن إدراك الجماعة لكن إن مضى يكون قد أدرك وما ضره فهذا مثل السائر إلى الله عز وجل في سفره إلى ربي إذا اشتغل بهذا وهذا وهذا وهذا ومعارك جانبية هنا وهناك وكلام ومهاترات وردود ومناقشات ودعا من لا يجدي معه ذلك من اتخذ الجدل دينا والتهكم بأهل الصلاح والخير والدين والإيمان بيدنا هذا لا شأن لك به ويعيق السائر في طريقه بل أصل أن يمضي الإنسان ويحصل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة وألوان الكمالات وإلا فإنه إن وقف مع كل أحد سيتعطل ثم يكتشف بعد مضي العمر وأفوله أنه لم يحصل شيئا لا من العلم النافع ولا العمل الصالح والأعمار طفيرة يأخذ من هذه الآية أيضا فاستبقوا الخيرات الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات هنا ما قال افعلوا الخيرات قال فاستبقوا الخيرات فالاستباق إليها يتضمن فعلها ويتضمن أيضا ايقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها المبادرة إليها ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سادي رحمه الله فالسابقون أم أعلى الخلق درجة عند الله تبارك وتعالى ويؤخذ من هذه الآية كما يقول رحمه الله الاتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل الصلاة في أول وقتها هذا الأفضل المبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام قضاء لا يؤخر ويؤجل فقد يموت وكذلك أيضا الحج والعمرة إذا وجب عليه فلا ينتظر اخراج الزكاة في وقتها فلا يؤجل ذلك قضاء الديون الإتيان بسنن العبادات وأدابها فهذه الآية جامعة لذلك كله فاستبقوا الخيرات بادروا إليها إذا أذن المؤذن لا يوجد أهم من إجابة هذا النداء فضع ما في يدك وتوجه إلى المسجد إن استطعت أن لا يؤذن المؤذن إلا وانت في المسجد فذلك روح وريحان وجنة في الدنيا قبل الآخرة إذا ارتاضت به النفس اعتادت عليه ومثل هذا هو الحري أن يخشى وينتفع بصلاته وأن يرى عليه أثر السكينة وأثر الصلاة وأن تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر وهذا من أعظم ما يروض النفوس على الإيمان استبقوا فاستبقوا الخيرات المبادرة في أول العمر والقوة والشباب والنشاط انتهاز الفرص عدم التسويف صيام النوافل صلاة الليل الصدقات إذا لاحت الفرصة فلا يعرض الإنسان عنها أو يؤجل ذلك إلى حين قد لا يتيسر له فعله فيه طلب العلم البرامج العلمية المتاحة فاستبقوا الخيرات فقد لا يستطيع قد يشغل قد لا يجدها إذا طلبها فيبادر ولا يقول أسمع ذلك فيما بعد أتابع فيما بعد فالمشاهد أن الإنسان يقول مثل هذا ثم بعد ذلك يتبعه بتسويف بعده تسويف فيلوح الشيب في مفارقه وما حصل من العلم شيئا استبقوا الخيرات مسارعة إلى الصف الأول تبكير إلى الجمعة المسارعة إلى صلة الأرحام وما إلى ذلك دون نظر إلى حال هؤلاء من كونهم يبادرون في الصلة فلا يكون ما يفعله من البر والإحسان والصلة على سبيل المعاوضة والجزاء إنما يكون ذلك مبادرة منه ومسابقة فيسبقهم إلى كل فضيلة وهكذا لا يعرض عليه شيء من المعروف والخير والبر إلا وبادر إليه سواء كان ذلك من العفو عمن ظلمه أو الإحسان إليه أو الإصلاح بين الناس أو نحو هذا ومن يبخل فإنما يبخل والله المستعى هذا أيضا يؤخذ من هذه الآية استبيقوا الخيرات إذا جاءت المواسم مواسم الطاعة والعبادة المبادر إليهم ليس بصحيح أن تستوي هذه المواسم مع غيرها تاتي عشر ذي الحجة ويأتي رمضان والعمل هو العمل ما تغير ما زاد ما طرا عليه شيء في عشر ذي قبلها وقبلها الحال سواء فهذا يدل على ضعف اليقين وعلى ثقل النفس وقعودها عن الطاعة فاستبقوا الخيرات وكذلك أيضا يأخذ من هذه الآية فوائد أخرى يكفي ما ذكر ثم قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن أي مكان خرجت خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وموجه لجميع الأمة في سفر وغير ذلك وأردت الصلاة فوجه وجهك نحو المسجد الحرام وهذا هو الحق الثابت من ربك وما الله بغافل عما تعملون سيجازيكم على ذلك وهنا يؤخذ من هذه الآية لزوم استقبال القبلة في الفرض في جميع الأحوال في السفر والحضر أي كان سواء كان في الطائرة مخرجه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أو في الباخرة أو في السيارة أو في غير ذلك من المراكب فإنه يتوجه إلى المسجد الحرام إلا إذا عجز عن ذلك أما النافله فقد دلت السنة كما في حديث ابن عمر وغيره على أن المصلي يتوجه حيث توجهت به راحلته في السفر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهذا أمر والأمر للوجوب وفي قوله تبارك وتعالى وانه لالحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون لالحق من ربك يعني هذا هو الحق الثابت من الله فليست بقبلة محدثة وما الله بغافل عما تعملون هذا فيه ما يبعث على مراقبة الله عز وجل في الاعمال بها على الوجه الأكمل على الوجه الصحيح على تحري القبلة دون تفريط فإنه إذا فرط لا تصح صلاته وكذلك ايضا ما يتعلق بأعمال العباد من الصالحات فيجازيهم عليها لأن الله ليس بغافل عنها وكذلك ما يقع من الإخلال بشيء من ذلك أو المخالفات والمعاصي وما الله بغافل عما تعملون هذا كله مما يربي المراقبة في النفوس إذا استحضره المؤمن صار يراقب ربه في جميع أحواله وأعماله ولا يكون في قلبه أدنى التفات إلى غير الله تبارك وتعالى فكما يتوجه بوجهه إلى المسجد الحرام يتوجه بقلبه إلى الله دون أن يلتفت إلى أحد سواه يرائي أو يسمع أو غير ذلك فهما وجهتان وجهة المصلي بوجهه حيث يستقبل القبلة ووجهته بقلبه إلى ربه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه فلا يكون فيه أدنى التفات إلى أحد من المخلوقين يزين العبادة من أجلهم ونحو ذلك وما الله بغافل عما تعملون فيدخل في أعمال القلوب من الإخلاص والنيات والمقاصد ويدخل فيه أعمال البدن ويدخل فيه أعمال اللسان ويدخل فيه التروك يعني ما يتركه الإنسان هو من جملة الأفعال كما هو معلوم قد مضى الكلام على هذا في مناسبات سابقة لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل فسماه عملا القعود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فسماه فعلا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا وسال الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم كلديكم سؤال نعم تفضل نعم يقول الشيخ بأنه هل يفهم منها معنى عام ولكل وجهة هو موليها يعني كقوله مثلا قل كل يعمل على شاكلتي استخرج منها بعضهم بعض من يكتب في التدبر هذا المعنى فحملها على معنى قال ولكل وجهة هو موليها كل إنسان يعمل بما يحسن وبما فتح له به عليه ما فتح عليه فهذا في باب الصدقات وهذا في باب العلم وهذا في باب العبادات المتنوعة من صلاة وصيام وقراءة وذكر وهذا في باب الأمر بالمعروف والاحتساب ونحو ذلك لكن هذا ليس هو معنى الآية ولكل وجهة هو مولية فاستبقوا الخيرات كلام هنا في القبلة لكن هذا المعنى إذا ذكر يكون من قبيل التفسير الإشاري يعني من باب أن الشيء بالشيء يذكر إذا كان لكل وجهة هو مولية فيمكن أن يؤخر بهذا الاعتبار أن لكل أحد عمل قد فتح له فيه فاستبقوا الخيرات انظروا أنتم في أجل الأعمال وأفضل الأعمال وأكمل الأعمال فبادروا إليه وأقطعوا فيه أيام العمر فهي مراحل السفر هذا من قبيل التفسير الإشاري في توصيفه لكنه ليس هو معنى الآية في أمثلة قليلة صحيحة هذا معنى صحيح لكن لا يقال هذا معنى الآية ينبه على هذا يقال يؤخذ من الآية بطريق الاعتبار بطريق الاعتبار لأن لا يفهم هذا معنى الآية فإن هذا لا يستخرج بطريق من طرق الدلالة المعروفة المعتبرة لكن هو من باب الاعتبار أن الشيء بالشيء يذكر إذا كان لكل وجهه وقبله فكذلك أيضا لكل عمل قد فتح له به فبادروا أنتم إلى أجل الأعمال وأفضلها والله أعلم طيب طبعا يؤخذ من الآية الثانية من الفوائد الأعمال رد على الجبرية ومن الله بغافل أما تعملون فأضاف الأعمال إليهم وهذا واضح سلام